على ح ي ا ة العبد في نفسه ودينه ودنياه وقلبه ولها آ ث ا ر و خ ي م ة على المجتمع كله ف إ ن ه ا سبب في خراب الديار المعاصي سبب في خراب الديار وهلاك ا ل أ م م وتدمير القرى المعاصي سبب في الحرمان من كل خير وسبب جالب لكل شر و م ص ي ب ة وما أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة فبما كسبت أ ي د ي ك م ويعفو عن كثير آ ث ا ر الذنوب والمعاصي إ ن لهذه الذنوب آ ث ا ر ا حتى على بدن ا ل إ ن س ا ن و على ماله و على زوجه و ولده و على صحته و على داره التي يسكنها و على دابته التي يركبها و على وظيفته التي يعمل فيها و أ ش د من ذلك أ ث ر ه ا على دينه ف إ ن ه ا تطمس الدين في قلبه وتفقده الحياء من ربه وتحرمه العلم بالله عز وجل وتورثه نقصا ً في دينه وكسلا ً عن ط ا ع ة ربه ومن شؤم ا ل م ع ص ي ة ا ل م ع ص ي ة بعدها ومن ب ر ك ة ا ل ط ا ع ة ا ل ط ا ع ة بعدها ولهذه الذنوب والمعاصي آ ث ا ر على قلب العبد على القلب والذي هو أ ه م شيء في ح ي ا ة هذا ا ل إ ن س ا ن والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا و إ ن في الجسد م ض غ ة إ ذ ا صلحت صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله أ ل ا وهي القلب هذا القلب هذه ا ل م ض غ ة ا ل ص غ ي ر ة التي عليها مدار ا ل أ م ر كله في ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ت ت أ ث ر ت أ ث ر ا عظيما بالذنوب والمعاصي ف إ ن المعاصي تسبب و ح ش ة في القلب بين العبد وربه و إ ن المعاصي تطبع على القلب وتختم عليه فيسود هذا القلب ويظلم ويعلوه الران حتى يحجب عنه نور ا ل ط ا ع ة و ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن ويكون محجوبا عن ربه يوم ا ل ق ي ا م ة كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون و المعاصي تورس العبد ذلا و صغارا و ضعفا في النفس هذه ا ل آ ث ا ر كلها تحتاج إ ل ى وقفات نقفها على خطب م ت ت ا ب ع ة و نتحدث عن كل و ا ح د ة منها بشيء من التفصيل لنحذر أ ن ف س ن ا ونحذر إ خ و ا ن ن ا من الوقوع في آ ث ا ر الذنوب والمعاصي و أ ن ا أ ت ح د ث عن هذه ا ل آ ث ا ر من ا ل أ د ن ى إ ل ى ا ل أ ع ل ى فنذكر اليوم آ ث ا ر الذنوب والمعاصي على العبد في د ن ي ا إ ن كثيرا ً من الناس أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام يشكو من نكد الدنيا و يبث شكواه إ ل ى الناس ب أ ن هذه الدنيا كلها عذاب شقاء و أ ن ه يحيا في جحيم و أ ن ه لا يجد طعما لشيء في حياته و أ ن ه لا يستشعر أ ي معنى ل ل ح ي ا ة مع أ ن ه ربما كان صاحب مال أ و جاه أ و منصب أ و مركز مرموق أ و م ك ا ن ة ا ج ت م ا ع ي ة لكنه مع ذلك حزين كئيب مهموم محروم ذليل حسير كسير صاغر ذليل وما ذاك إ ل ا بسبب الذنوب والمعاصي إ ن كثيرا من الناس يشكو الحرمان ويشكو الفقر و يشكو الله إ ل ى عباد الله يشكو ربه إ ل ى عباد ربه وتراه متسخطا ً وتراه ناقما ً على وضعه الاجتماعي وتراه يتساءل لماذا لماذا أ ن ا محروم لماذا ليس عندي شيء فلان يملك كذا و كذا و أ ن ا لا أ م ل ك فلان عنده أ و ل ا د و أ ن ا ليس عندي أ و ل ا د فلان يلعب بالمال لعبا ً و أ ن ا لا أ ج د ما أ ش ت ر ي به طعاما ً ل أ و ل ا د ي لماذا لماذا يظلمني ربي هكذا هكذا يقول متسخطا ً على قضاء الله حتى إ ن ه يتهم الله جل جلاله وتقدست اسماؤه ب أ ن الله ظالم وحاش لله أ ن يكون ظالما كيف وهو تبارك وتعالى الذي أ م ر بالعدل كيف و إ ذ ا ذكر العدل ذكر الله عز وجل ولكن نسي هذا ا ل إ ن س ا ن أ ن ما أ ص ا ب ه إ ن م ا هو بذنوبه ومعاصيه نسي أ ن له ذنوبا ً ومعاصي يعاقب بها ويحاسب عليها فمن أ و ل آ ث ا ر الذنوب والمعاصي أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام حرمان الرزق حرمان الرزق أ ن يحرم ا ل إ ن س ا ن من رزق الله عز وجل والحرمان من الرزق يشمل كل رزق يرزق الله به العبد ف إ ن كل ن ع م ة من نعم الله إ ن م ا هي رزق يتفضل الله به على عباده ف إ ذ ا عصى العبد ربه وخالف أ م ر ه حرمه الله عز وجل من رزقه وهكذا أ خ ب ر ربنا تبارك و تعالى قال عز و جل ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب فتبين بهذا بمفهوم المخالفه ان من لم يتق الله عز و جل و من لم يحذر من عقابه و من لم يخف من المعاصي التي تكون سببا في عذابه ف إ ن ه عز و جل لا يجعل له مخرجا ولا يرزقه بل يحرمه من رزقه و نعمته عليه و في الحديث الذي رواه ابن م ا ج ة و حسنه ا ل أ ل ب ا ن ي عن ثوبان رضي الله عنه أ ن الحبيب النبي صلى الله عليه و سلم قال إ ن العبد ليحرم ا الرزق بالذنب يصيبه أ و إ ن الرجل ليحرم ا الرزق بالذنب يصيبه يفعل ذنبا من الذنوب فيحرم الرزق إ ذ ن فلماذا التسخط ولماذا تنقم على قضاء ربك و إ ن م ا أ ن ت الذي فعلت هذا بنفسك أ ن ت الذي عصيت وعجيب جدا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة وايتها ا ل أ خ و ا ت عجيب جدا حال إ ن س ا ن يسترزق الله ب م ع ص ي ة الله يطلب منه رزقه ويطلب معونته ويطلب إ ك ر ا م ه ويطلب فضله ويطلب عطاءه وهو مع ذلك يتبغض إ ل ى الله بالذنوب والمعاصي وهو مع ذلك إ ذ ا رزق ن ع م ة من الله عز وجل أ خ ذ هذه ا ل ن ع م ة التي أ ن ع م بها الله عليه واستعملها في معصيته و م خ ا ل ف ة أ م ر ه و ك أ ن ه يعاند الله أ و ك أ ن ه يخادع الله وذاك ش أ ن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يقول يا رب أ ع ط ي ن ي إ ذ ا أ ع ط ي ت ن ي هذا المال س أ ك و ن مطيعا و س أ ك و ن بارا بك يا رب أ ر ز ق ن ي بالولد ف إ ذ ا أ ن ع م ت علي بالولد س أ ك و ن طائعا لك شاكرا لك ف إ ذ ا رزق بالولد و إ ذ ا رزق بالمال أ ه م ل ت ر ب ي ة ولده على الدين الصحيح و أ خ ر ج ولده عاقا لربه قبل أ ن يكون عاقا ل أ ب ي ه و أ م ه وصرف ولده عن ط ا ع ة الله إ ل ى معصيته و ك أ ن هذا الولد ملك له ليس رزقا رزقه الله به و إ ذ ا رزق المال استعمله في الحرام فاشترى به الحرام و أ ك ل به الحرام وشرب به الحرام و ك أ ن ه ينحت هذا المال من الصخر و ك أ ن ه أ و ت ي ه على علم كما كان يقول المجرمون المتكبرون من أ ص ح ا ب المال إ ذ ا به يستعمل هذا المال في أ ق ب ح ا ل أ ع م ا ل و أ س و أ ا ل أ ف ع ا ل ثم يتسخط على قضائض الجلال إ ذ ا حرمه من رزقه وحرمه من فضله عليه نعوذ بالله من الحرمان إ ن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه فحذار من الذنوب وحذار من المعاصي و إ ذ ا رزقك الله عز وجل برزق فاحمد الله واشكره على فضله العميم واستعمل هذه النعمه في مرضاته تبارك وتعالى ولا تتسخط على قضائه فتحرم من فضله ورحمته يحدثني احد مشايخنا من الدعاه الكرام انه كان هناك رجل امراته لا تنجب إ ل ا البنات فصار عنده ست بنات قال لهذه ا ل م ر أ ة إ ذ ا أ ن ج ب ت بنتا م ر ة أ خ ر ى ف س أ ط ل ق ك و ك أ ن ه ا هي التي تنجب وهي التي تختار ونسي هذا المغرور المسكين أ ن ا ل أ م ر كله لله و أ ن ا ل أ م ر كله بيد الله يهب لمن يشاء إ ن ا ث ا ويهب لمن يشاء الذكور أ و يزوجهم ذكرانا و إ ن ا ث ا ويجعل من يشاء عقيما إ ن ه عليم قدير فلما أ ن ج ب ت ا م ر أ ت ه البنت السابعه طلقها حقا طلق ا م ر أ ت ه طلقها ظلما ً طلقها عدوانا ً وتجبرا ً طلقها بغير ذنب جنته هذه ا ل م ر أ ة فلما فعل ذلك تزوج ا م ر أ ة أ خ ر ى ف أ ن ج ب ت له ولدا ً يقول هذا الرجل أ ن ه صنع لهذا الولد عقيقه في ا ل أ س ك ن د ر ي ة جعل الميناء كله أ ن و ا ر ا و ذبح ما يقارب أ ر ب ع ي ن جاموسه فرحا بهذا الغلام ثم كبر الغلام فكان ا ل ن ق م ة كان ا ل ن ق م ة عليه والعياذ بالله أ ح ب ف ت ا ة من بنات السوء و فتن بها و زور إ م ض ا ء أ ب ي ه و أ خ ذ كل مال أ ب ي ه وهو رجل غني جدا أ و كان غنيا جدا أ خ ذ كل ماله و لم يبق لابيه شيئا و ترك اباه فقيرا مريضا و سافر إ ل ى أ و ر و ب ا يقول هذا الشيخ فلقد سمعته و ر أ ي ت ه وهو يدعو على ولده ويقول كل أ م ن ي ت ي في ا ل ح ي ا ة أ ن يريني الله بعيني يريني ولدي هذا وهو مطحون أ ر ج و أ ن أ ر ا ه مطحونا يؤتى به من أ و ر و ب ا مطحونا ونسي هذا الظالم أ ن ه لما تسخط على رزق الله و عصى ربه حرمه الله عز و جل من الرزق كله و رب د ع و ة مظلوم رفعتها هذه ا ل م ر أ ة ا ل م س ك ي ن ة ا ل م ظ ل و م ة إ ل ى ربها في جوف الليل فكانت سهاما مسمومه دخلت إ ل ى قلبي هذا الظالم فدمرت قلبه وحياته وولده وماله وعمره كله ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة ومن آ ث ا ر الذنوب والمعاصي أ ن ه ا تزيل النعم وتنزل النقم, تزيل النعم وتنزل النقم. كما قال ربنا تبارك وتعالى ذلك ب أ ن الله لم يكن غيرا ن ع م ة أ ن ع م ه ا على قوم حتى يغيروا, حتى يغيروا ما بانفسهم الله عز وجل لا يغير ا ل ن ع م ة التي ينعم بها على العباد حتى يغير العباد من ا ل ط ا ع ة إ ل ى ا ل م ع ص ي ة ومن ا ل إ ي م ا ن إ ل ى الكفر ومن ا ل إ ق ر ا ر إ ل ى الجحود ومن الثبات على ط ا ع ة الله إ ل ى الانحراف عن هدي الله وعندها تتغير النعم وتحل النقم إ ذ ا كنت في ن ع م ة فرعها ف إ ن الذنوب تزيل النعم وحطها ب ط ا ع ة رب العباد فرب العباد سريع النقم و إ ي ا ك والظلم مهما استطعت فظلم العباد, فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين ا ل و ر ا ء لتبصر آ ث ا ر من قد ظلم وسافر بقلبك بين ا ل و ر ا ء لتبصر آ ث ا ر من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم احذر الذنوب احذر المعاصي خف على النعم التي وهبك الله إ ي ا ه ا ف إ ن ه عز وجل قادر على أ ن يسلبك هذه النعم وعلى أ ن يحولها ن ق م ة عليك وبلاء عليك نعوذ بالله من البلاء ونعوذ بالله من سوء العواقب ونعوذ بالله من آ ث ا ر المعاصي والذنوب قال علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إ ل ا بذنب وما رفع إ ل ا ب ت و ب ة اسمعوا أ ي ه ا المسلمون و ت أ م ل و ا إ ل ى هذا يا من تشكون وتتسخطون على قضاء رب العالمين كفوا عن الذنوب كفوا عن المعاصي حتى تتحول النقم التي ابتليتم بها إ ل ى نعم ف إ ن ه ما نزل بلاء إ ل ا بذنب وما رفع هذا البلاء عنك إ ل ا ب ت و ب ة فتب إ ل ى الله وارجع إ ل ى الله وجدد ا ل ت و ب ة و ا ل أ و ب ة إ ل ى ربك تبارك وتعالى ولا تستعمل نعمه ة ربك ر فيما م ح عليك لا تستعمل نعمة لا ربك فيما حرمه عليك فتبتلى ببلاء عظيم وكم من اناس كانوا يتنعمون بنعم الله فلما ظلموا و جاروا على الخلق و لما تكبروا بالنعم التي أ ع ط ا ه م الله إ ي ا ه ا و لما ظنوا أ ن ه م قد ملكوا كل شيء حرمهم الله عز و جل من كل شيء و تحولت ا ل ن ع م ة التي عندهم إ ل ى نقم نقم و العياذ بالله و هذا ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول ولقد ر أ ي ت أ ق و ا م ا من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي باطنه و ظ ا ه ر ة فتعبوا من حيث لم يحتسبوا فقلعت أ ص و ل ه م اسمع فقلعت أ ص و ل ه م فقلعت أ ص و ل ه م وانهدم ما بنوه من قواعد أ ح ك م و ه ا لذرياتهم وما ذاك إ ل ا أ ن ه م أ ه م ل و اهملوا جانب وجل الحق عز أ جانب الحق عز وجل وظنوا أ ن ما يفعلونه من الخير يقاوم ما يجري من الشر فمالك بهم س ف ي ن ة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أ غ ر ق ه م إ ن ك إ ذ ا ت أ م ل ت إ ل ى ا ل أ ق و ا م و ا ل أ م م التي أ ه ل ك ه ا الله عز وجل تجد أ ن ه ا ما هلكت إ ل ا بسبب المعاصي وكانوا يتنعمون بنعم الله عز وجل ت أ م ل إ ل ى قوم نوح و إ ل ى قوم عاد و إ ل ى ثمود هؤلاء الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا وهؤلاء قوم سبا الذين أ ع ط ا ه م الله عز وجل هذه النعم ا ل ع ظ ي م ة ولكنهم تسخطوا على قضاء الله ودعوا الله أ ن يباعد بين أ س ف ا ر ه م واستعملوا النعم في ا ل م ع ص ي ة فانقلبت هذه النعم إ ل ى نقم قال الله ف أ ع ر ب و ا ف أ ر س ل ن ا عليهم سيل ا ل ع ر م وبدلناهم بجنتيهم جنتين ا ل إ ع ر ا ض ا ل إ ع ر ا ض ونكران النعم والمعاصي سبب في أ ن تزول هذه النعم وتتحول إ ل ى نقم نعوذ بالله من نقمته وعذابه ومن آ ث ا ر الذنوب والمعاصي على دنيا العبد حرمان ا ل ب ر ك ة في المال أ ن يحرم هذا ا ل إ ن س ا ن من ا ل ب ر ك ة في ماله فلا يبارك له فيه ربما كان عنده مال كثير جدا ولكن ليس فيه أ د ن ى ب ر ك ة سرعان ما يضيع سرعان ما يذهب يجمع المرتب الضخم ولكن ل أ ن ه يعصي الله عز وجل ويخالف أ م ر ه في أ ي م ع ص ي ة و ب أ ي م ع ص ي ة إ ذ ا بهذا المال كله يذهب على علاج ا م ر أ ت ه ا ل م ر ي ض ة أ و ولده المريض و إ ذ ا بالبيت والعياذ بالله يحترق أ و ينهدم و إ ذ ا به يفاجا بكذا أ و بكذا مما يكون سببا في ضياع المال فتجده حزينا كئيبا ي س أ ل نفسه أ ن ا اخذ مرتبا ضخما جدا وينتهي هذا المال قبل أ ن ينتصف ا ل ش ر ما السبب إ ن ه ا الذنوب والمعاصي ف إ ن ا ل ط ا ع ة تسبب ا ل ب ر ك ة ل ل إ ن س ا ن في حياته روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ف إ ن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما اسمع الشاهد و إ ن كذبا وكتما محقت ب ر ك ة بيعهما الكذب م ع ص ي ة ع ظ ي م ة وكتمان ح ق ي ق ة ا ل س ل ع ة وعيوبها م ع ص ي ة ل أ ن فيها غشا لهذا ا ل إ ن س ا ن المشتري فيكون الكتمان والكذب سببا في محق ا ل ب ر ك ة بين البائع والمشتري وتلك آ ث ا ر الذنوب والمعاصي وروى البخاري من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ خ ذ أ م و ا ل الناس يريد أ د ا ء ه ا أ د ى الله عنه ومن أ خ ذ ه ا يريد إ ت ل ا ف ه ا أ ت ل ف ه الله اسمع أ ت ل ف ه الله إ ن س ا ن استدان دينا ونوى في نفسه أ ن ه بمجرد أ ن يمن الله عليه بالمال سيرد هذا الدين إ ل ى صاحبه ف إ ن ه حتى و إ ن لم يستطع أ ن يرد هذا الدين إ ل ى صاحبه ف إ ن الله عز وجل يؤدي عنه دينه و إ ن س ا ن آ خ ر أ خ ذ أ م و ا ل الناس وهو لا يريد أ ن يردها إ ل ي ه م ولا يريد أ ن يرجع إ ل ي ه م حقوقهم إ ن م ا يريد أ ن يتلفها ظلما ً وعدوانا ً وباطلا ً يريد أ ن يماطل في حقوق الناس يريد وهو يملك المال الذي يرد به الدين ولكنه يتهرب هنا وهناك يعد صاحب الدين كل يوم موعدا ً ثم يخلف موعده ويظلم صاحبه قال رسول الله ومن أ خ ذ أ م و ا ل الناس يريد إ ت ل ا ف ه ا أ ت ل ف ه الله أ ت ل ف الله عز وجل هذا المال وحرمه من بركته بل أ ت ل ف ه هو في نفسه فيكون محروما من ا ل ب ر ك ة حتى في نفسه بل أ ت ل ف ه الله بعذاب ا ل آ خ ر ة و إ ت ل ا ف ا ل آ خ ر ة أ ع ظ م من إ ت ل ا ف الدنيا نعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب ا ل آ خ ر ة ولو ت أ م ل ت إ ل ى ق ص ة ا ل أ ق ر ع و ا ل أ ب ر ص و ا ل أ ع م ا ى التي ذكرها النبي صلى الله عليه و سلم لعلمت كيف تكون الذنوب و المعاصي سببا في حرمان العبد من الرزق و فقدان ا ل ب ر ك ة في المال بل و سلب النعم التي أ ن ع م الله به عليها و تحولها إ ل ى نقم هذا ا ل أ ب ر ص ي أ ت ي ه الملك ف ي س أ ل ه ماذا يريد فيقول أ ر ي د جلدا حسنا و لونا حسنا فقد قذرني الناس ا ش م أ ز و ا من منظري ولا يستطيعون النظر إ ل ي وما عادوا يكلمونني ل أ ن ه م يتقززون من رؤيتي ثم س أ ل ه عما يحب من أ ن و ا ع المال فذكر أ ن ه يحب ا ل إ ب ل فمن الله عز وجل عليه وعافاه من البرص وهو مرض جلدي عافانا الله و إ ي ا ك م ثم من عليه بشيء من ا ل إ ب ل حتى صار عنده واد من ا ل إ ب ل ثم أ ت ى الملك إ ل ى ا ل أ ق ر ع و س أ ل ه عما يريد وعما يحب فذكر أ ن ه يحب أ ن يرزقه الله عز وجل شعرا حسنا ً ولونا ً حسنا ً و أ ن ه يحب من المال البقر فرزقه الله عز وجل الشعر الحسن واللون الحسن والرزق الحسن حتى صار عنده واد من البقر ثم آت الأعمى آتى اتى ل أ ع م ى هذا الملك إ ل ى ا ل أ ع م ى و س أ ل ه عما يريد وعما يحب فذكر أ ن ه يحب أ ن يرد الله عز وجل عليه بصره و أ ن ه يحب من المال الغنم فرد الله عز وجل عليه بصره و أ ع ط ا ه ربه حتى صار عنده واد من الغنم ثم جاء الامتحان الامتحان الامتحان الحقيقي أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و أ ي ه ا الشباب و أ ي ت ه ا ا ل أ خ و ا ت و أ ي ه ا المسلمون الامتحان الحقيقي هو أ ن يبتليك الله عز وجل ب ب ل ي ة بمرض بفقدان ن ع م ة أ و يبتليك بتحقق ن ع م ة ف ا ل ن ع م ة في حد ذاتها امتحان وابتلاء كما قال الله عز وجل ف أ م ا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ما ابتلاه ابتلاه ربه ف أ ك ر م ه ونعمه فكما أ ن الفقر ابتلاء ف إ ن الغنى ابتلاء كذلك جاء الملك في ص و ر ة رجل مسافر ا بن سبيل يطلب من, الأقرع من الابرص أ ق ر ع من ل أ شيئا من المال يتبلغ به رجل فقير ا بن سبيل أ ر ي د شيئا من المال أ ت ب ل غ به في سفري ف إ ذ ا به يبخل و إ ذ ا هو ينكر ن ع م ة الله التي أ ن ع م بها عليه و إ ذ ا به قد نسي نفسه و نسي أ ي ا م ه ا ل م ا ض ي ة أ ع ط ن ي شيئا من المال قال الحقوق ك ث ي ر ة يعني مفيش ح ا ج ة ف ي ض ة ك ل رايح معنديش ا قال أ ل م ك أ ن ي أ ع ر ف ك أ ل م تكن أ ب ر ص فشفاك الله وكنت فقيرا ً ف أ غ ن ا ك الله ا ل م ا ل د ة ب ت ع م ي ن قال هذا المغرور البخيل إ ن م ا ورثت هذا المال كابرا ً عن كابر ا ل م ا ل د ة أ ن ا ورثت عن أ ب ي و أ ب ي ورثه عن جدي قال إ ن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت فصار كما كان فقد المال كله وعاد أ ب ر ص من ج ه ي د وهذا ا ل أ ق ر ع أ ن ا رجل مسكين رجل مسافر أ ر ي د ما أ ت ب ل غ به أ ع ط ن ي شيئا من المال الحقوق ك ث ي ر ة ك أ ن ي أ ع ر ف ه أ ل م تكن أ ق ر ع فشفاك الله واعطاك الشعر الحسن واللون الحسن وكنت فقيرا ف أ ع ط ا ك الله هذه ا ل ب ق ر ا ل ك ث ي ر ة هذا رزق الله قال إ ن م ا و ر س ت هذا المال كابرا عن كابر إ ن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت فرجع كما كان أ ي ه ا الرجل أ ي ه ا الرجل أ ن ا إ ن س ا ن فقير مسافر أ ر ي د شيئا من المال قال خذ ما شئت ودع ما شئت هذا الأعمال الذي الأعمال كان أعمال قال خذ م امسك شئت ودع ا قال شئت أ م عليك مالك ف إ ن م ا ابتلاكم الله عز وجل فرضي عنك وسخط على صاحبيك فرضي عنك وسخط على صاحبيك ل أ ن هذا ا ل أ ع م ى ذكر ن ع م ة الله عليه لم ينس أ ن ه كان أ ع م ى ف ش ف ا ه الله و أ ن ه كان فقيرا ف أ غ ن ا ه الله فحذار من الذنوب والمعاصي ف إ ن ه ا تحرم من ا ل ب ر ك ة في المال وقد تحرم من المال كله ن س أ ل الله السلامه و ا ل ع ا ف ي ة ومن آ ث ا ر الذنوب والمعاصي أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل م ع ي ش ة الضنك في ا ل ح ي ا ة الدنيا قال الله ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا ضنكا ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع م ى م ع ي ش ة ضنك ل أ ن ه مصر على ا ل إ ع ر ا ض عن الله مصر على م خ ا ل ف ة شرع الله يعلم أ ن هذا المال من حرام وهو يصر على أ ك ل الحرام ويعلم أ ن هذا الشراب حرام وهو مصر على شرب الحرام ويعلم أ ن هذا العمل م ح ر م وهو مصر على العمل المحرم و إ ذ ا نصحه ناصح ا س ت ه ز أ به وسخر منه و أ ع ر ض عنه فتكون ا ل ع ا ق ب ة أ ن يعرض الله عنه ويعيش ا ل م ع ي ش ة الضنك ح ي ا ة كلها هم ونكد وشقاء وغم وعذاب نفسي حتى إ ن ه قد ينتحر من ش د ة الهم الذي هو فيه مع أ ن ه يتقلب في المغريات من المال إ ل ى النساء إ ل ى السيارات إ ل ى المراكز ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ا ل م ر م و ق ة إ ل ى المكان عند الناس إ ل ى ا ل ش ه ر ة إ ل ى ا ل س م ع ة إ ل ى إ ل ى إ ل ى ومع ذلك فهو تعيس شقي حياته ضنك حياته عذاب و أ ي ن المال الذي تملكه إ ن المال لا يجلب ا ل س ع ا د ة و ا ل ش ه ر ة لا تجلب ا ل س ع ا د ة بل ربما جلبت الشقاء ولست أ ر ى ا ل س ع ا د ة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وسنتعرض ل ل م ع ي ش ة الضنكي ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة أ و للحديث عنها ب ص و ر ة أ و ض ح حين نتحدث فيما بعد ب إ ذ ن الله عن مرض إ ع ر ا ض القلوب عن الله ومن آ ث ا ر الذنوب والمعاصي أ ن ه ا تكون سببا ً في تعسير أ م و ر العبد سبحان الله تبقى كل ح ا ج ة عنده م ت ع س ر ة كل ما يدخل في أ م ر ولا في موقف يجدها ع س ي ر ة عليه كلها عراقيل قدامه كلها عوائق كل ما يعد من م ش ك ل ة يدخل في ا ل ث ا ن ي ة كل ما يعد من ا ل ث ا ن ي ة يدخل في ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة و ا ل خ م س ة مش خلصان الناس دائما أ و كثيرا في مثل هذا الموقف يقولك يمكن معموله عمل يمكن حد عمل ه ح ا ج ة يمكن اتحسد يمكن يمكن فيش حد ي ق و ل يمكن عمل ذنب كان سبب في اللي هو فيه يمكن في م ع ص ي ة م ع ي ن ة عسرت عليه ا ل أ م و ر قال الله عز و جل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ايضا بمفهوم المخالفه من لم يتق الله عز و جل فان الله يجعل له من امره عسرا عسرا لانه عسر على نفسه قد يسر الله عز وجل طريق الهدى له ويسر له طريق الرشاد ف أ ب ى إ ل ا أ ن يسير في الطريق العسير الذي ظاهره سهل ميسور ممهد ولكن آ خ ر ه جهنم نعوذ بالله من عذاب جهنم عذاب بالله قال أ ح د السلف إ ن ي لاعصي الله ف أ ر ى ذلك في خلق دابتي و ا م ر أ ت ي هل حد فينا بيتصور هذا المعنى ولا كل ح ا ج ة طب ليه هذا الابتلاء أ ك ي د ابتلاء أ ك ي د ل أ ن احنا عامين اوي فبنبتلى و ب ن م ت ح د وليه متقولش ان احنا تحت ق و ي فنبتلى بذنوبنا ومعاصينا و ت ع س ر علينا أ م و ر ن ا شف يرى معصيته في خلق دابته و ا م ر أ ت ه يذكر أ ن ه عصى ربه اليوم أ ن ه فعل شيئا يستوجب هذا الذي أ ص ا ب ه ف إ خ و ا ن ي ع و د ة إ ل ى الله و ت و ب ة إ ل ى الله ورجوعا الى الله وحذار من ا ل إ ع ر ا ض عن الله حذار من ا ل إ ع ر ا ض عن الله أ ي ه ا المسلمون إ ن كنت تطلب تيسيرا ل أ م ر ك فتب و إ ل ى الله إ ن كنت تطلب مالا فتب و إ ل ى الله إ ن كنت تطلب رزقا فتب و إ ل ى الله فقلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و ي م د د ك م ب أ م و ا ل وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما, ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تعظمون الله ما لكم لا توقرون الله ما لكم لا تستغفرون الله ما لكم لا تجددون ا ل ت و ب ة من الذنوب إ ل ى الله حذار من سخط الله وحذار من ن ق م ة الله ف إ ن الله عز وجل إ ذ ا سخط على عبد أ خ ذ ه أ خ ذ عزيز مقتدر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله يملي للظالم حتى إ ذ ا أ خ ذ ه لم يفلته فاحذروا الذنوب واحذروا المعاصي واستغفروا الله وتوبوا اليه أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين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 أ ن يكرهه الناس و أ ن يبغضوه و أ ن يشمئزوا من رؤيته و أ ن لا ي ح ب أ ن يروه والعياذ بالله وما ذاك إ ل ا بسبب الذنوب والمعاصي وقد روى مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله إ ذ ا أ ح ب عبدا دعا جبريل فيقول إ ن ي أ ح ب فلانا ف أ ح ب ه فيحبه جبريل ثم ينادي في أ ه ل السماء فيقول إ ن الله يحب فلانا ف أ ح ب ه فيحبه أ ه ل السماء ثم يوضع له القبول في ا ل أ ر ض وان الله اذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول اني ابغض فلانا فابغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الارض وانما هذه البغضاء بسبب الذنوب والمعاصي قد يكون إ ن س ا ن ا مشهورا أ و صاحب علم أ و صاحب مكانه أ و يبذل للناس خيرا ولكنه يعصي ربه عز وجل فيحرم من حب الناس له ومن قبل هذا يحرم من حب الله عز وجل له كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في معنى كلامه يقول ولقد ر أ ي ت أ ق و ا م ا من المنتسبين إ ل ى العلم اسمعوا يا إ خ و ة اسمعوا يا شباب اسمعوا يا طلاب العلم ولقد ر أ ي ت أ ق و ا م ا من المنتسبين إ ل ى العلم أ ه م ل و ا نظر الله إ ل ي ه م في الخلوات فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات فلا م محاسن ذكرهم ح ا في ج ل و ت فلا حلاوه ة ل ر ؤ ي ت م ف لرؤيتهم ا حلاوة ل ولا قلب يحن إ ل ي ه م تصوروا واحد معروف بالعلم أ و مشهور بالعلم لكنه يعصي الله عز وجل في خلواته يفاجا ان الناس ب د أ و ا يكرهوه ب د أ و ا يبغضوه ب د أ و ا يشمئز ا منه ل د ر ج ة ان في بعض الناس لما يتكلموا ما تحبش حتى تسمع صوته هو بيتكلم ن س أ ل الله عز وجل أ ن يغفر لنا و أ ن يعافينا جميعا و أ ن يتوب علينا جميعا فكلنا أ ص ح ا ب ذنوب وكلنا أ ص ح ا ب معاص ن س أ ل الله أ ن يتوب علينا ومن آ ث ا ر الذنوب و ا ل م ع ا ص أ ن ه ا تكون سببا في ا ل أ م ر ا ض والابتلاءات تكون سببا في ا ل أ م ر ا ض والابتلاءات ففي الحديث الذي صححه ا ل أ ل ب ا ن ي أ ن الحبيب النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال ما خ ت ل ل ج عرق و عين إ ل اختلج بذنب عنه وما م الله يدفع أكثر عرق ولا عين إ ل ا بذنب وما يدفع الله عنه أ ك ث ر هذا المرض الذي يصيب ا ل إ ن س ا ن يجب أ ن ي ت أ م ل فيه يجب أ ن يتدبر كيف أ ت ي و من أ ي ن أ ت ي و ما هي ا ل ث غ ر ة التي أ ت ي منها فسيكتشف أ ن له ذنبا أ و م ع ص ي ة سببت له ما أ ص ا ب ه ن س أ ل الله العفو و ا ل ع ا ف ي ة و إ ن ي ل أ ذ ك ر لك ق ص ة ذكرها أ ي ض ا أ ح د مشايخنا الدعاه ء في لقاء معه أ و ل أ م س أ ن ه يعلم شابا عندهم في ا ل م ن ص و ر ة مغن ي نصحوه كثيرا أ ن يمتنع عن الغناء و لكنه كان مصرا عليه حتى أ ص ا ب ه السرطان في حنجرته و العياذ بالله فلما أ ص ا ب ه سرطان ا ل ح ن ج ر ة إ ذ ا به يبكي و إ ذ ا به يتحسر ويقول يا رب الغناء حرام أ ن ا علمت أ ن الغناء حرام ويا رب تبت إ ل ي ك ولن أ ع و د إ ل ى الغناء م ر ة أ خ ر ى ولن أ ع ص ي ك م ر ة أ خ ر ى فشفاه الله عز وجل و أ د ر ك المرض في أ و ل ه فعافاه الله وبمجرد أ ن عافاه الله من المرض أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام رجع من جديد إ ل ى الذنوب والمعاصي كما كان ورجع يغني من جديد يا فلان أ ل م تكن قد ابتليت بهذا المرض وعلمت أ ن ه بسبب ذنوبك ومعصيتك لماذا رجعت من جديد لا يبالي ا ل ن ه ا ر د ة في فرح في المكان الفلاني و ب ك ر ة في لقاء في المكان الفلاني وبعده ريح أ ص ر الفساقه وبعده ريح معرفش مكان فين ف أ ص ا ب ه السرطان من جديد يخادعون الله وهو خادعهم وبيضحك على مين يضحك على من يخادع من يخادع رب العالمين فابتلي بالسرطان م ر ة أ خ ر ى يقول أ ح د الذين تاب الله عليهم من المغنين أ ي ض ا ً والله لقد زرته ز ي ا ر ة ف إ ذ ا به قد صار جسمه نحيفا ً جدا ً جدا ً وذكر منظرا معينا ً المرض والعياذ بالله مصه المرض ولم ي ش ف منه ومات على ذلك ف ن س أ ل الله السلامه والعافيه شوف ا ل أ م ر ا ض شوف المعاصي ماذا تفعل شوف الذنوب ماذا تفعل وهذا رجل آ خ ر وقفت عليه والله بنفسي في حلوان أ س أ ل الله أ ن يشفيه شفاء عاجلا كان من المصلين في المساجد وكذا لكنه كان يدخن ولما تبص للدخان والسجاير ما ت ب ص ل و ش بس من ن ا ح ي ة ع ل م ي ة فقط لكن انظر إ ل ي ه ا على أ ن ه ا م ع ص ي ة قبل كل شيء تعلمون يا اخواني هذا الرجل أ ص ا ب ه سرطان في الفك سرطان في الفك لما رحناله مكانش ا عنده إ ل ا فك واحد فقط والتاني شالوه ل أ ن ه مصاب بالسرطان فمش قادر انه يتكلم مع حد فانظروا هذه آ ث ا ر الذنوب والمعاصي ويحدثني أ ح د إ خ و ا ن ي من إ ح د ى المحافظات اتصل بي وقال أ ن ا ا ل آ ن يا شيخ في ح ا ل ت ي وفاه خالي أ و عمي او كذا و أ ن ا أ ق و ل لك حتى تقول للناس أ ن هذا الرجل أ ص ي ب بسرطان ا ل ر ئ ة بسبب التدخين حتى كان سببا ً في وفاته لا تنظر إ ل ي ه ا من جانب طبي علمي بحت ولكن ت أ م ل قبل كل هذا أ ن ه ا م ع ص ي ة عصى العبد بها ربه تبارك وتعالى فيا اخواني من أ ر ا د الشفاء من مرضه فليتب إ ل ى الله عز و جل و ليرجع إ ل ي ه و من أ ر ا د و من اراد ان يكون محبوبا عند الله و عند الناس فليحذر الذنوب و المعاصي و ليبتعد عنها و من أ ر ا د أ ن يمن الله عز و جل عليه بالمال فليتب إ ل ى الله تبارك و تعالى واعلم ان المعاصي تزيل النعم وتذهب النقم فاطع ربك حتى يديم نعمته عليك ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد فحذاري من عذاب الله وسخطه ونقمته هذه وقفه يسيره مع آ ث ا ر الذنوب والمعاصي على دنيا العبد فكيف أ ث ر ه ا على دينه وكيف أ ث ر ه ا على قلبه وقفات نقفها في الخطب ا ل ق ا د م ة لعلها تكون استعدادا لتطهير القلوب واستعدادا لاستقبال الشهر الحبيب إ ل ى القلوب شهر الطاعات والبركات و أ ن ا أ و ص ي ك م أ ن تستعدوا له من ا ل آ ن ب ك ث ر ة الصيام و م ح ا و ل ة القيام و ك ث ر ة ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ا ل أ ب ر ا ر اللهم آ ت نفوسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها اللهم إ ن ا ن س أ ل ك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إ ل ى حبك اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغلا اللهم يا حي يا قيوم تب علينا ل ن ت ب اللهم يا حي يا قيوم تب علينا لنتوب اللهم قنا شر الذنوب والمعاصي اللهم ادفع عنا النقم اللهم أ د م علينا النعم ونجنا من الذنوب التي تنزل النقم ونجنا من الذنوب التي تذهب النعم نعوذ بك من عذابك وسخطك اللهم تب علينا توبه نصوحا ترضيه اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب لا تؤاخذنا بذنوبنا نتوسل إ ل ي ك أ ل ا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم خذ بنواصينا ا إ ل ي ك واقبل بقلوبنا عليك أ ن ت رب العالمين و أ ن ت أ ر ح م الراحمين و أ ن ت أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن بارك الله فيكم و ن ف ع ن الله واياكم بما سمعتم و أ ح ب أ ن أ ن ب ه تنبيها أ خ ي ر ا أ ن كثيرا من إ خ و ا ن ن ا صار ي س أ ل ن ي في ا ل أ ي ا م ا ل أ خ ي ر ة عن المرشح الذي أ خ ت ا ر ه او أ ر ش ح ه ل ل ر ئ ا س ة و أ ن ت م تعلمون أ ن العلماء منهم من اختار رجلا و منهم من اختار آ خ ر فلكم أ ن تختاروا من ذلك ما شئتم اما أ ن ا ف أ ن ا في ا ل ح ق ي ق ة لا أ ز ا ل إ ل ى ا ل آ ن متحيرا لم أ خ ت ر أ ح د ا ولا أ د ر ي هل س أ س ت ط ي ع الاختيار أ م لا ف إ ذ ا ظهر لي شيء أ خ ب ر ت ك م به ب إ ذ ن الله عز و جل و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن و الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة